وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَمَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً وَأَأَتُ الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُ أَمْوَالَهُمْ إلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُبَان كَبِيرَة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 وآتوا النساء صلقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيف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 وَبَتَلُوا لِيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُنِكَ حَفَّ إِنَّ أَنَسَتُمْ مِنْهُمْ عُشْدًا فَلِفَعُو إلَيْهِمْ أموالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُهَا إسْغَافًا وَلَا تَأْكُلُهَا إسْغَافًا وَبِدَارٌ أَيْ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 وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةُ أُولُو الْقُرْبَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنُ فَرْزُقُوْهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَالْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرْرِيَةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَالْيَتَقُ اللَّهَ وَالْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا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 فَلِأُمِّهِ السُّلُسِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ وَصِيَ بِهَا أُوْدَاءٍ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقَرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصيتي وصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد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 يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم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 إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب فأولئك, فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما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 تَرِيثُ النِّسَاءِ كَرِهَا وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ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 انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاع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 بناكم الذين من أَصْلَابِكُمْ وان تجمعوا وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما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 فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ وَعَضُّوا مِن بَعْضٍ فَانكِحوهُن بِإِذْنِ أَهْلِهِن فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنْ نِصْفُ مَا مُحْصَنَاتٍ الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ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 والتي تخافون نشوزهن فعضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 سَنَوَوَبِذِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِذِ الْقُرْبَ وَالْجَارِذِ الْقُرْبَ وَالْجَارِ, والجار, والجار الْجُنُوبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَمْبِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا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 وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَاءٌ عَلَى سَفْرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِلُوا مَا أَنفَتَيَمَمُ فَتَيَمَمُ صَعِيدًا طَيِّبًا ثَمَّ سَحُوبِ رُجُوهِكُمْ وَأَيْلِيكُمْ إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا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 الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسنون الناس على ما آتاهم الله من فضله فَقَالَ أَتَيْنَا آل إبراهيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَأَتَيْنَا هُمُ الْكَنَّاضِيَّ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعْنَهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها كُلَّمَا ليذوقوا جُلُودُهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا الْعَذَابَ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 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما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 أجرا عظيما ولديناهم صراطا مستقيما وَمَن يُطِعِ اللَّه وَالرَّسُول فَأُولَائِكَ مَعَ الَّذِينَ آمَنَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ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 قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده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 حديثا ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلنا لك الناس رسولا وكف بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ خَفِيّةً وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِندِكَ بَيَتَ طَائِتَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبْيَتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَأْ بِاللَّهِ وَكِيلًا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 وَاللَّيَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ وَالْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّ فَلْيُصَلُّ مَعَكَ وَاللَّيَأْخُذُ حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُ وَالدَّالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مِيلَةً وَ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 فقال احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفه منهم ان يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون الا انفسهم وما يضلون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 نَجْوَاهُمْ إلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ بِتِغَارٍ أَمْرَضَتِ اللَّهِ فَسُوَفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 وَمَن يشرك بِاللَّهِ فقد ضل ضلالا بعيدا ۚ يدعون من دونه نَسْتَعِينُ ۚ فَاسْتَغْفِرْ يدعون رَبُّكَ شيطانا مريدا لعنهم وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم, ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِيْنًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا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 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللاتي, اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ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 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا الذين يتربصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا وإن كان للكافرين نصيب ألم نستحمد عليكم ونمنعكم من المؤمنين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 قليلا. مذبذبين بين ذلك لا إلا هؤلاء ولا إلى ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا يَا الذين الَّذِينَ لا تتخذوا الكافرين الْكَافِرِينَ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 مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَل رفعه اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا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 وبليك والمقيمين الصلاه والمقيمين الصلاه والمؤتون الزكاه والمؤمنون بالله واليوم الاخر اولئك سنؤتيهم اجرا عظيما ان اوحينا كَمَا كما اوحينا الى نوح ونبهنا من بعده.